طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. بخان نيو إن شاء الله تعالى في هذه الدرس. لدرس رقم 43. أحرف رقم 31. داي إعراب جمع المؤنث السالم بعمرنا. جمع المؤنث السالم. له بخزين تطردري صورته جمع زين. جمع تكسير جمع مذكر سالم أن جمع مؤنث. السالم باب خزين هو الإعراب ورد خدان فم جمع التكسير إن فم جمع المذكر السالم النيو خان الكايكن هو الإعراب دون فور جمع المؤنث السالم نبدأ بالأمثلة باضة الدجاجات حضرت الفاطمات أكلت البقرات نمت الشجرات ذبحت الدجاجات Medecht u l-fatimeti, halebet u l-bakkarati, s'akkaïtu xaġġarati. Heegge me talebu, għalet de d-degeġeti, xakkartu l-fatimeti, gelestu bejiden aan l-bakkarati, wehebetu il shajarati De fobi al de fartale bejnietale. باضة الدجاجات بتاكن دا كيبن ايرن هبخل اخت حضرت الفاطمات دا فاطمات دا شمير فاطفان فاطمة دا زين خكومن أكلت البقارات دا آتن نمت الشجرات دا بومن زين خخرويت دا الدجاجات ايك صلخت ايك هب دا كيبن خصلخت مدحت الفاطمات ايك heb complement is خيفة عن فاطماس. حلبة الدقاراتي إك هب د كون خمول. سقيت الشجراتي إك هب باتر خيفة عن البومين. هجم الثعلب على الدجاجاتي. the fox هيفت the عن خفولم. شكرت للفاطماتي إك بدّنكت. فاطيما جلست بعيدا عن البقرات exakt fair von de ذهبت الى الشجرات ecrémerde boomen طيب البحث لك انظر الى الكلمات الاخيره في الامثله السابقه jetzt kijk كيف naar de laatste woorden van deze voorbeelden تجد كل منها جمع مؤنث, سالمة. <تصفيق> جمع مؤنث سالم. دان زين في <تصفيق> دت. the جمع مؤنث سالم. هذه أين دخلوا بالالف؟ انت. ان. <تصفيق> داودن أوبن ميرفول. وتجدها في القسم الأول مرفوعة لأن كل منها يقع فاعلًا. in the first group زين. دايز الجمع مؤنث سالم. فاعل. <تصفيق> فاعل. ام دارم زين زدوس مرفوع. الفاعل. شو اس فخذين دماء في الكومة إن تزدخين دي دهندلين ده ريخت فانتفرق وفي القسم الثاني منصوبة لأن كل منها يقع مفعولا به إن دفعي دخروب زين زين زين زين جمع مؤمنة سالم منصوب ضروم أمضت زين مفعول به زين دهندلين ده وورد أبهن فريخت وفي القسم الثالثي مجرورة لأن كل منها مسبوق بحرف جر en in de laatste groep zijn ze allemaal majoroer. Waarom? Omdat Harf al jar ervoor staat. Dat zijn allemaal dingen die we eerder hebben gehad. En als we nu kijken naar de tekens van een Arab in alle gevallen, in het geval van Jemab an Salim, we haar jariat an al asl in de eerste en dan zien we dat het oorspronkelijke teken is het teken van een rafa en van al jar dus in de eerste groep en in de derde groep in het geval dat ze voor zijn en in het geval dat ze majroor zijn is een majroor kijk maar, je ziet daar aan het eind en dat is dus het oorspronkelijke teken of het oorspronkelijke teken van een rafa en je ziet shakartu lilfatimati bijvoorbeeld yeah. dus ta heeft al-kasra en dat is het oorspronkelijke teken van al-jar in de eerste groep zijn ze maar voor het وفي القسم الثالث مجروره بالكسره اما في القسم الثاني حيث تقع كل كلمه منها مفعولا به maar dit geval in het derde van het tweede groep waarbij deze jama moannas salim maf'ul bih is in dit geval fa inna la najidu atharan lilfatha fazin khayf fatha maar die zien we hier niet. Wat zien We We zien juist ja, een kasra. Kijk maar, vinden niet. We niet. We niet. We vinden niet. We vinden We eigenlijk verwachten. Want el niet. is de orsponkelijk het niet. teken van niet. Maar dat is zie, hier, hier dus niet. وإذا لا وإذا لابد أن تكون الكسرة نائبة عن الفتحة في حالة النصب. إذن موت الكسرة. ها. دوّ PLACE VERVANGER ZAIN VAN DE FATHA IN het XHVAL VAN DE NACB. In de XHVAL VAN DE NACB. Dus in de XHVAL VAN DE RFA. Is het DMM VAN In SALIM. En in het geval van Al-Jar, dat is het oorspronkelijke teken, namelijk al kasra Maar in het geval van al nasb, dan is al kasra het teken dat al-Fedha vervangt. dan gaan we naar de qaeda Assabia, 57, het Dus we gaan naar stelregel nummer 57, die zegt. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة بالكسرة جمع المؤنث السالم هل انفعو هاي بورت مرفوع مت الضمة التكن للضمة يس التكن فن الرفع انها يس منصوب ان مجرور مت اين زالف التكن ناملك الكسرة ذاتي هو الاعراب دون فور جمع المؤنث السالم dus je moet niet je verbazen به je ziet een mef'ul في met een kasra van de kasra in het geval van jamaa muannath salim is het teken dat al-fathah en dit is dus de les van vandaag Ik hoop dat het duidelijk is En anders dan hoor ik het wel als er vragen zijn ta'ala